إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فتفق مسحا بالسوق والعناق ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب قال ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص والشياطين كل بناء وغواص واخرين مقرنين في نصفاد هذا عطاؤنا فمنن وامسك بغير حساب وإن له عندنا لزلف وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ نادي ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب ارقض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولل الباب وخذ بيدك ضغسا فاضرب به ولا تحنث وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي ولبن صار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدير وإنهم عندنا لمن المصطفين لخيار واذكر اسماعيل واليسع وذلكفل وكلهم من الاخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مأاب جنة عدن مفتوحة لهم البواب مفتوحة لهم البواب فِيهَا فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب